والله يريد أن يتوب عليكم وقول الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويريد الذين يتبعون الشواذ نعم لا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم والله يريد أن يتوب عليكم والايات في الاراده كثيره قال أهل العلم والاراده تنقسم الى قسمين اراده كونيه وهي التي بمعنى المشيئه واراده شرعيه وهي التي بمعنى المحبه اول مرة ثانيه تنقسم الاراده الى قسمين اراده شرعيه وهي التي بمعنى ايش المحبه واراده كونيه وهي التي بمعنى المشيئة. طيب المثال قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليه هذه بمعنى المحبة وليست بمعنى المشيئة لأنها لو كانت بمعنى المشيئة لتاب الله على جميع الناس لكنها بمعنى المحبة تتعلق بمشيئته إن شاء تاب وإن شاء لم يتوب طيب اراده بمعنى المشيئة مثل قوله تعالى إن الله يفعل ما يريد إن الله يفعل ما يريد أي ما أي ما يشاء بدليل قوله تعالى في الآية الثانية ويفعل الله ما يشاء نعم هذه اراده بمعنى إيش المشيئة طيب فالاراده اذن قسمان كونيه وشرعيه اذا قال قائل ما الفرق بينهما من حيث الحكم فالجواب الفرق بينهما من وجهين الوجه الاول ان الاراده الكونيه يلزم فيها وقوع المراد الاراده الفونيه يلزم فيها وقوع المراد والاراده الشرعيه لا يلزم فيها وقوع المراد قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع طيب الفرق الثاني الاراده الشرعيه لا تكون الا فيما يحبه الله والاراده الفونيه تكون فيما يحبه وما لا يحبه الفرق واضح طيب فاذا قال قائل اعطوني امثله تدل على توضح ذلك قلنا مثلا الايمان والعمل الصالح مراد لله مراد لله كونا او شرعا شرعا ليش لان من الناس من لم يؤمن ولم يعمل صالحا ولو كان مرادا لله كونا وقدرا لا لزم ان يعمل الناس كل ان يؤمن الناس كلهم يعملوا صالحا طيب اذا قال القائل الكفر الواقع من بني ادم هل هو مراد لله مراد كونا لا شرعا مراد كونا لا شرعا مراد كونا لانه واقع وكل شيء يقع فهو مراد الله عز وجل انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فهم مراد كون غير مراد شرعا لان الله لا يريد من عباده الكفر وانما يريد منهم الايمان طيب نمثل بالاشخاص اذا قال قائل ما تقولون في كفر ابي جهل اصبر نعم مراد كونا لماذا ما هو الدليل على انه مراد كونا لكن ما دليلك على انه مراد كونا انا لست اسال ما دليلك عنه لا يراد شرعا انا اقول ما هو الدليل على انه مراد كونا يا الله عبد الرحمن بن داود لأنه ها؟ لأنه لأنه واقع أقول لأنه واقع واقع وكل شيء واقع فهو مراد كونه لا فيه. طيب هل هو مراد شرعا لماذا إيش إيش لا نعم مراد شرع كفره لا لا يراد شرع لماذا لان الله نعم لان الله لا يحب واذا كان لا يحب شيئا فانه وان وقع غير مراد لله شرعا طيب ما تقول يا عبد الحميد في ايمان اجبك ها مراد شرعا لا كون لا كونا اسمعوا يا جماعه خلوا ان نتلاقى عشان يفهم ايمان ابي ضه المراد كونا او شرعا ها مراد شرع لان الله طيب وهل هو مراد كونا ها الدليل لانه واقع ما سمعت هذا الحميد كل شيء واقع فهو مراد كونا أي, اي شيء كان وايمان ابي ذكر ها واقع اذا هو مراد كونا لوقوعه مراد شرعا لانه محبوب الى الله عز وجل طيب ايمان ابي لهاته اي نعم إيمان أبي لهب يعني تقديرا أسمع لكن تقديرا إيمان أبي لهب ليس مرادا لا كونا ولا شرعا توافقون على هذا لا ما يوافقون مراد شرعا لا كون طيب علل لماذا كان مرادا كونا غير مراد كونا لماذا لم يقع طيب مراد شرعا يحب منه الايمان صح لأنه لانه محبوب الى الله عز وجل بقي عندنا اشكال انتم ذكرتم الان ان كفر ابي لهب مراد كونا لوقوع غير مراد شرعا لانه لان الله لا يحب وقلتم ايضا ان ان ايمان ابي لهب مراد الشرع لانه الله يحبه غير مراد كونا لانه لم يقع يارد علينا اشكال كيف يقول الشيء مراد لله كونا وهو لا يحب وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحب هذا إشكال وارد ولهذا أجاب بعض المعتدلة فقال كل ما وقع فهو مراد لله كونا وصرع كل شيء واقع فهو مراد كونا وصرع حتى المعاصر طاولين الله أرادها سرعا ولكن هذا فيه إشكال فما هو الجواب السديد عن مثل هذه المسألة إذا قال قائل إذا كان الله يكره كفر هذا الكافر فلماذا وقع وهو يكرهه هل أحد أكرهه على أن يوقع شيئا يكرهه الجواب لا لكنه مكروه لذاته محبوب لغيره الكفر الواقع مكروه لذاته محبوب الكلام، يكون الشيء محبوب مكروها نعم يكون محبوب مكروها باعتبارين باعتباري. لا باعتبار واحد الممتنع أن يكون الشيء مكروها محبوبا باعتبار واحد أو من وجه واحد أما إذا كان من وجهين فهذا ها؟ يمكن ليس بممتنع أرأيت الرجل يأتي بال. بالحديدة محماها حمراء من النار ويكوي به ابنه المريض يمكن هذا ولا لا هل كيه لابنه مراد لذاته ها لا مراد لغيره ولهذا تجده يكون محبوبا له مكروها محبوبا مكروها محبوبا من وجه مكروها من وجه من وجه إلامه لابنه مكروه من وجه أنه سبب لشباعه محبوب إذن هذا الكفر الواقع باراده الله عز وجل مكروه الى الله لذاته محبوب لغيره كيف لولا الكفر ما عرف الإيمان لولا الكفر لم يكن جهاد لولا الكفر لم يكن امتحان ليس كذلك لولا الكفر لكان خلق النار عبثا الى غير ذلك من المصالح العظيمه التي اراد الله سبحانه وتعالى ان يقع الكفر في حكمته ولهذا قال عمر بن لا يعرف قدر الاسلام او لا ينقض الاسلام عروة عروه الا من لا من لم يدخل في الكفر يعني ان من عرف قدر الاسلام هو الذي لا ينقضه ولا يعرف الإنسان قدر الإسلام إلا إذا, كان لم إلا إذا كان قد دخل في الكفر فبغدها تتبين الأشياء فالحاصل أن نقول جوابا على هذا الإراد الشائك كيف يكون في ملك الله عز وجل شيء يكره وهو الذي أراجه وجواب أنه أن هذا المكروه لله مكروه إليه لذاته محبوب إليه لغيره فهو مكروه محبوب من وجهه فإن قال قائل هل هذا ممكن قلنا نعم ونضرب له مثلا بماذا بالرجل يكوي ابنه المريض ليشفى فالكي مكروه لذاته لكنه محبوب لغيره نعم خلاصه ما قلنا الان ان الاراده تنقسم الى قسمين اراده كونيه واراده شرعيه فما معنى كل واحده الاراده الكونيه هي التي بمعنى المشيئه والشرعيه هي التي بمعنى المحبه ما الفرق بينهما من حيث الحكم الفرق اولا الاراده الكونيه يلزم فيها وقوع المراد فما اراده الله كونا فلا بد ان يقع والاراده الشرعيه لازم فيها وقوع المراد اي ان الله قد يريد الشيء شرعا ولكن لا يقع الفرق الثاني الاراده الكونيه عامه لما يحبه الله وما لا يحب والاراده الشرعيه خاصه فيما يحبه الله طيب اذا الشيء الواقع نجزم ان فيه الاراده الكونيه انتم ما ولا الشيء الواقع نجزم ان فيه الاراده الكونيه لان هو ولكن هل فيه الاراده الشرعيه ننظر لا نقول لا ولا نعم ننظر ان كان هذا الواقع مما يحب الله ففيه ارادتان الكونيه والشرعيه وإن كان من ملع الحد ففيه الإرادة الكونية وليس فيه الإرادة الشرعيه تمام لا طيب إذا كان الشيء لم يقع لم يقع فإننا نجزم بانتفاء الإرادة الكونية فيه اولى نجزم نقول هذا ليس فيه إرادة الكونية لأنه ما وقع هل ننفي الإرادة الشرعية عنها او لا ننظر هل يحبه الله فتكون الإرادة الشرعية ثابتة فيه أو يكرهه؟ فتكون الإرادة الشرعية غير ثابتة فيه فإذا كان لم يقع وهو مكروه إلى الله انتفى عنه الإرادتان الكونية والشرعية ولهذا كفر المؤمن كفر المؤمن ما هو كفر الكافر كفر المؤمن غير مر لا كونا ولا شرع لا كونا لأنه لم يقع فهو مؤمن ولا شرع لأنه مكروه إلى الله عز وجل ها؟ لا لا كفر المؤمن الذي هو مؤمن الآن يعني تقديرا طيب ثانيا بحثنا في إراد إشكال وهو كيف يكون في ملك الله عز وجل ما يكرهه الله أو كيف تقولون إن هذا المكروه إلى الله واقع بإرادة الله فهل لله أحد يكره الجواب لا إذن يكون الكفر غير واقع بإرادته كيف يريد الله عز وجل شيئا ليكرهه والجواب أن الواقع مما يكرهه الله كائن بلا شك بإرادة الله لكنه مكروه إلى الله من وجه إيش؟ محبوبا اليه من وجه اخر فمن حيث كونه كونه كفرا مكروه لله ومن حيث ما يترتب على ذلك من المصالح العظيمه ها والحكم البالغه يكون محبوبا لله عز وجل طيب نعم وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يطلق الموت الأساسة ولا له منه نعم, نعم. هذا شيء يكون مرادا كونا يعني يكون هذا أمر ما يتعلق بالإرادة الشريع لأن مسألة موت المؤمن قد نقول إنه غير مراد الله شرع لأن بقاء هذا المؤمن يتعبد الله نعم خير ما بعد الموت. الله, الله عز وجل يكره هذا الموت للمؤمن لأنه لأن المؤمن يكرهه هو يتردد في قبضة نفس المؤمن لأن المؤمن يكره ذلك والله تعالى لا يحب أن يفعل ما يكره المؤمن. لكن لما كان هذا أمرا لا بد منه تفضيل حكمة فعله الله عز وجل. بس هو ذا فعله الممكن. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من صفات الله تعالى سمع. ولكننا وينقسم إلى قسمين سمع إدراك وسمع استجابه وان من سمع إدراك وأن من أمثلة سمع الادراك قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك ومن أمثلة سمع الإجابة قوله تعالى إن ربي لسمع الدعاء وسبق لنا أن سمع الإجابة من باب الصفات الفعلية وسمع ادراك من باب الصفات الذاتية وسبق لنا أيضا أن سمع ادراك ينقسم ثلاث اقسام سمع يراد به التهديد وسمع يراد به النصر والتأييد وسمع يراد به بيان عموم احاطه الله تعالى بكل شيء تعرفتم؟ ومعنى قولا يراد أي أنه يقتضي ذلك أي أنه يقتضي ذلك وإلا فإن السمع الذي للتأيد هو أصله سمع إدراك لكن يسمعهم سمع إدراك من أجل أن ينصرهم ويؤيدهم كذلك سمع التهديد هو أصل سمع إدراك لكنه يقتضي التهديد وأن من سمع النعم وأن من سمع النص والتأيد من أمثلة قوله تعالى لا تخاف إنني معكم أسمع وراء ومن سمع التعديد ان يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم مكتوب ومن بيان سمع الإحاطة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله إذا اخر وسبق لنا أيضا الإرادة من صفات الله وأن الإرادة نوعان كونية وشرعية فالكونية هي التي بمعنى الإرادة المشيئة والشرعية هي التي بمعنى المحبة وذكرنا بينهما فرقين الاول ان الكونيه عامه فيما يحبه الله ما لا يحبه واما الشرعيه فخاصه بما يحبه وان الاراده الكونيه لا بد فيها من وقوع المراد واما الاراده الشرعيه فقد خلف فيها وقوع المراد وذكرنا من امثله الاراده الكونيه قوله تعالى ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم فهنا الاراده كونية لان الله تعالى لا يريد شرعا ان يغوي عباده بل يريد شرعا ان يهديهم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبل وان من الاراده الشرعيه قوله تعالى يريد الله بكم اليسر وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم وذكرنا الفرق بينهما كما سبق طيب ثم ذكرنا أمثلة هل إيمان أبي بكر مراد شرعا أو قدرا شرعا وقدر وهل كفر أبي لهب مراد شرعا أو مراد كونا مراد كونا لا شرع وأن إيمان أبي لهب غير مراد لا شرعا لا وان كفر وان كفر ابي لهب الله اعلم وان كفر ابي لهب مراد كونا لا شرعا طيب وان كفر ابي بكر غير مراد كونا ولا شرع والاحسن ان لا نقول كفر ابي بكر ان نقول وأن كفر المؤمن حال ايمان غير مراد لا كونا ولا سر. طيب طيب هل يلزم من كل ما اراده الله ان يكون محبوبا له ها هل يلزم من كل ما اراده الله واقع ان يكون محبوبا له لا فالكفر مثل واقع في اراده الله الكونيه وليس محبوبا له صح وأوردنا على هذا السؤال وقلنا كيف يريد الله عز وجل ما يكره وعجبنا عن ذلك بأن ما يكرهه الله مراد لغيره لا لذاته فمن أجل ما يترتب عليه من المصارف يكون مراد لله ومن أجل ذاته يكون مكروها لله وذكرنا أن هذا ممكن عقلا بضرب مثال. لرجل يكوي ابنه بالنار من أجل أن يشفى من المرض وكي يبنه بالنار غير مراد له لذاته لكن من أجل إيش من أجل أن يشفى وهكذا الله عز وجل يوقع في عباده ما يكرهه لكن من أجل مصلحة أخرى أعظم من إقاعه وأظن أن بعضكم سأل عن قوله تعالى ما ترددت عن شيئنا فاعله تردد عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إثاثته ولا بد له منه وقلنا هذا مما يكرهه الله نعم يكرهه الله شرعا ولكونا كونا لكنه يوقف عز وجل لما له من المصالح العظيمة لأنه لا بد من الموت حتى يجاز الانسان بعمله ان خيرا فخير وان شرا فشر طيب ثم قال المؤلف وعلم اي من صفات الله تعالى العلم والعلم صفة كمال ولهذا يتمدح به الانسان ويكره ان يوصف بضده لو قلت لشخص يا جاهل وانت من اعلم الناس قال لك الجاهل أنت لانه يرى ان وصفه بالجهل عيب وقدح فلو جاء مثل رجل من اعلم الناس وقال لاخر يا جاهل كيف تعمل هذا العمل قال الجاهل انت مع انه من ها من اعلم الناس لكنه لما سبه رد عليه مسبته فالعلم صفه كمال بلا شك وعلم الله عز وجل شامل لكل شيء حاضرا مستقبلا ماضيا قال الله سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم وقال تعالى عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم وقال تعالى وهو بكل شيء عليم وكذلك أيضا علم الله تعالى محيط بكل شيء تفصيلا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 ما توسوس به نفسه وقال تعالى والله عليم بذلك الصدور. وقال الله بما تعملون عليم فعلم الله شامل لكل ما يعمله العبد واضحة جماعة إذن علم الله ثابت له بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والنظر الصحيح الكتاب ما أكثر الآيات التي تصبح الله بالعلم والسنة كذلك مملوءة بما يدل على أن الله تعالى بكل شيء عليم كما في حديث الاستخارة وغيره وإجماع المسلمين ثابت بان الله بكل شيء عليم والنظر الصحيح يدل عليه لقول الله تعالى مستدلا على علمه بدلال عقلية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالخالق لا بد أن يكون عالما بمخلوقه وعالماً بخلقه كيف يخلق فالعلم دل عليه كتاب والسنة والاجماع مش بعد والعقل جمله وتفصيلاً طيب ثم قال واقتذر بقدره تعلقت بممكنه يعني ما صفحت الله تعالى القدرة وقال اقتدر من باب المبالغة أبلغ من قدر فإنها اقتدر تدل على صفه ذاتية لازمه قال الله تعالى إن المتقين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقال تعالى إن الله على كل شيء قدير والآيات في هذا كثيرة وقدرة الله تعالى قدرة مقرونة في القوة فهو القوي القادر نعم بخلاف المخلوق فان قدرته محدوده وقد تكون قدره بقوه وقد تكون قدره بلا قوه نعم لكن المؤلف قيد, قيد القدره قال تعلقت بممكن تعلقت بممكن وتعلقت بالواجب ايضا نعم بالواجب من باب اول تعلقت بالمستحيل لا لأن المستحيل ليس بشيء فضلا أن يكون مقدورا عليه لكن المستحيل الذي يتصور ذهن أنه مستحيل مستحيل لذاته مستحيل لذاته ومستحيل لغيره أما المستحيل لذاته فهو مستحيل لا يمكن لو لو أن احدا أراد أن يقول هل الله قادر على ان يفلع مثله لقولنا هذا مستحيل هذا مستحيل لكن الله قادر على أن يخلق خلقا أعظم من الخلق الذي نعلمه الآن ونحن نعلم الآن من المخلوق أن أعظم مخلوق نعلمه هو العرش العرش أعظم من كل شيء من المخلوقات التي نعلمه ومع ذلك نعلم ان الله قادر على ان يخلق اعظم من العرش واضح لكن الشيء المستحيل لذاته هذا غير مستحيل غير ممكن نعلم انه يستحيل في العاده مو في لذاته انه لا يقع خسوف القمر في اول الشهر هذا مستحيل حسب إيش حسب العاده ونعلم أيضا أنه لا يمكن أن يهل الهلال ثم تخصف الشمس بعد غروبه بعد غروب هذا نعلم علما أنه لا يكون لكن لذاته وللغيره لغيره أي حسب ما أجعل الله العادل وإلا فإن الله قادر على أن يكسف القمر في غير ال... في أول الشهر وعلى أن يخصف الشمس وعلى أن يهل الهلال ثم يخسوف الشمس بعد غروبها غروب. ما فهمت ها هلال الهلال لا يمكن ان يكون قبل خسوف الشمس بمعنى انه اذا خافت الشمس في ليله قلنا انها هي اول ليله شهر فهذا شيء مستحيل لان من المعلوم ان كسوف الشمس سببه الذي جعله الله سببا كونيا حيلولة القمر بين الشمس والأرض، وحيلولة القمر بين الشمس والارض يمنع أن يكون ان يهل الهلال قبل الخصوف لأنه إذا هل الهلال قبل الخسوف لا يمكن أن يتعد يتجاوز ثم يحول بين الشمس والأرض، لأن المعلوم أن القمر يتأخر عن الشمس. كلام هذا معلوم ولا غير معلوم، ما يعني؟ طيب ما هو سبب الخصوف الذي جعل الله سببا للخصوف في العاده القمر بين الشمس وبين الارض إذن الشمس سبقت في هذا الحال ولا ما سبقت لا إله الا الله كيف سبقت يا ما سبقت لا ابدا هذا القمر وهذه الشمس وهذه الارض الارض هذه القمر وهذه الشمس الآن حالة بينه وبينها حالة بينه وبينها وبين هل سبقته ولا لا لا سبقت ما ما ما ما صار خسوف واذا حل الهلال لازم أن تكون الشمس ها؟ قد سبقت الهلال لأن الهلال لا يكون هلالا إلا بعد غروب الشمس وإذا كانت الشمس قد سبقت هل يمكن الخسوف لا يمكن أبدا لأن القمر ما يمكن بعدما أنه تأخر عن الشمس يذهب بسرعة حتى يكون تحتها هذا مستحيل مستحيل, مستحيل لذاته لغيره يعني حسب ما اجرى الله العادة أن هذا مستحيل لكن الله قادر على أن يحدث الشمس في سير القمر حتى يحدث بعد الغروب واضح لنا طيب إذن قول المؤلف تعلقت بالممكن نقول ضده ايش المستحيل فالمستحيل لا تتعلق بالقدرة لأنه على اسمه مستحيل لكن يجب أن نعلم حتى لا يتوهم واهم أننا قيدنا ما أطلق أو أننا خصصنا ما عمه الله وقيد قيدنا ما أطلقه يجب أن نعلم أن المستحيل نوع مستحيل لذاته ومستحيل لغيره فالمستحيل لذاته ما يمكن أن تتعلق بوقودها كما مثلنا وقلنا لو قال قائل هل يقدر الله يخلق مثله قلنا هذا مستحيل لذاته لان المواثله مستحيله ادنى ما نقول ان نقول ان هذا مخلوق والرب خالق فتنتفي بالمواثله على كل حال الشيء الثاني مستحيل لغير بمعنى أن الله تعالى أجرى هذا الشيء على هذه العادة المستمرة التي يستحيل أن تنخرم ولكن الله قاطع على أن يخيمه واضح؟ هذا نقول إن القدرة تتعلق به فيمكن للشيء الذي نرى أنه مستحيل بحسب العادة أن يكون جائزاً واقعاً بحسب القدرة أولاً نعم وهذا شيء كثير كل آيات الأنبياء الكونية من هذا من هذا البال مستحيل لغيره انشقاق القمر للرسول عليه الصلاة والسلام مستحيل لغيره لكن لذاته غير مستحيل لأنه وقع والله قادر على أن يشق القمر نصري بل قادر على أن يشق الشمس نصفي ألس كذلك طيب نحن الآن نرى أنه من المستحيل أن الشمس تنزل وتكون فوق المنارة قل لا ها؟ لو جانا واحد يدرني مررت في نعم وجدت أن الشمس موضوعة فوق المنارة بالضبط وش نقول له نقول هذا كذب مستحيل لكن مستحيل لغيره ولا لذاته لغيره حسب ما عجل الله العادة لكن الله قادر على ان تكون الشمس على مستوى المناره بل دون المنارة فانه يوم القيامه تكون على رؤوس الناس بقدر, بقدر ميل فعباره المؤلف رحمه الله تحتاج الى بيان في قوله تعلقت بممكن فظاهر فان ظاهر كلامه ان القدره لا تتعلق بالمستحيل ونحن نقول لا بد ذلك من التفصيل أن المستحيل لذاته لا تتعلق به القدرة لأنه لا يمكن ما هو موجود ولا يمكن يوجد ولا يفضه ولا الذين هل يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا ها؟ لأنه إن كان متحركا فليس بساكن إن كان ساكنا فليس بمتحرك أما المستحيل لغيره يعني بحيث يكون بحسب العادة غير ممكن فهذا تتعلق به القدرة وإذا, واذا طلب منا مثل لذلك قلنا ما اكثر الامثله كل ايات الانبياء الكونيه من هذا من هذا الباب في العاده لو ان احد قرا اباطرب هذا الحجر حجر ضربه بعصاه قال فانفلق اثني عشر عين ايش نقول نقول هذا هذا مستحيل حسب العاده لو تضرب حجر بعصا من حديد حتى يتفتت الحجر ما جاء في 10 اي لكن هل هو مستحيل لذاته لان الله تعالى جعله لموسى طيب انسان معه عصا وقالنا أضع هذا العصا يكون حي وش نقول نقول هذا مو صحيح لا يمكن أن يكون حية حتى بالسحر ما يمكن يكون حية إنما يكون حية بالسحر حسب نظرني لكن حقيقة لا ليس بيع بحية لكن يمكن أن يكون العصا حية حقيقية حسب القدرة. قدرة قدرة الله فكون العصا حية مستحيل لذاته ولا لغيره مستحيل لغيره لكنه لذاته لكنه لقدره الله ليس مستحيلا ولهذا كان عصا موسى ينقلب حيه حقيقيه تلقى تاكل الانسان مخلوق من الطين لو واحد صنع تمثالا على شكل انسان او على شكل طير على شكل طير احسن توافق الايه التي عيسى صنع تمثالا على شكل طير وقام ينفخ فيه وقال اوغا صار صح مصدقه يعني هذا مستحيل حسب العاده لكنه مستحيل لغيره واما حسب القدره فليس بمستحيل لانه لذاته غير نعم لو ولهذا جعله الله ايه لعيسى يخلق تمثالا على شكل طير ثم ينفخ فيه فياتي عرفتم الان طيب ونقتصر ون... هذا لانه انتهى الامر نعم نعم الله كيف تعي تعي واستبني تعي واستبني <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم لما بين المؤلف رحمه الله هذه الصفات السبق وهي والعلم والقدره والسمع والبصر والإرادة والكلام بين متعلقات هذه الصفات، فنقول اولا الحياة ماذا كمل متعلق وساتي شرَّه أنه لا متعلق لها لأنها لا تتعدى. القدرة يقول ماله بقدرة تعلقت بممكنه، كلا إرادة فاعي والثابني. سبق لنا ان قوله ممكن يخرج به المستحيل وذكرنا ان المستحيل نوعان مستحيل لذاته ومستحيل لغيره فالمستحيل لذاته نعم لا يفعل او لأنه لانه مستحيل ومثلنا لذلك بكون الشيء متحركا ساكنا في ان واحد هذا مستحيل لانه ان تحرك نعم فليس بساكل وإن سكن فليس بمتحد وأما المستحيل لغيره أي لكونه لم تجبه به عادة أو ما أشبع ذلك فهذا تتعلق بالخدرة وله امثله كثيرة فخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من غير اب أمر مستحيل في العالم لا يمكن أن يوجد ولد بلا عب وخلق انثى بلا بلا نعم وخلق ولد بلا ام ايضا مستحيل ولد بلا ام مستحيل بالعاده ما من ولد الا له ام ولكن في حواء صار لها اب وليس لها ام طيب كذلك ايضا يستحيل في العاده ان يوجد ولد أو أن ينجد بشر بلا أم ولا أب فلو جاءنا رجل وقال أبشروا بماذا قال وجدت ولدا نابتا في الصف ماذا نقول له ها؟ نقول هذا مجنون. لا يمكن أن يكون هكذا ولكن ولكنه هذا مستحيل لغيره لو شاء الله أن يخلقه لخلقه أليس الناس إذا دفنوا في القبور فإن الأرض تأكل اجسامهم كلها إلا عجب الذنب ومع ذلك يتكون من هذا التراب يتكون آدم بشر وآدم عليه الصلاة والسلام كان خلق من الطين وهذا مستحيل لغيره حسب العادة ولكن الله قادر عليه قال كذا اراده يعني كذلك الاراده تتعلق بالممكن اما المستحيل فلا يمكن المستحيل فالمستحيل ل... لذاته لا يمكن ان يريده الله لان هذه الاراده عبث والله منزه عن العبث لو قال قائل مثل ان الله يريد هذا الشيء يكون متحركا ساكنا فالجواب لا لا يوجد هذا لانه متى كان متحركا لم يكن ساكنا ومتى ساكنا لم يكن متحركا وليس المراد انه يكون متحركا ثم يسكن او ساكنا ثم يتحرك هذا ممكن فالاراده ايضا تتعلق بماذا بالممكن ولهذا نقول إن الإرادة إذا أراد الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون وهذا يدل على أن الإرادة تكون في الأشياء الممكنة التي يمكن أن يفعلها الله طيب قال والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء العلم والكلام تعلق بكل شيء يعني يمكن أن الله يتكلم بالشيء المستحيل ويعلم الشيء المستحيل أولا نعم يمكن فالله سبحانه وتعالى يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فقال قولا فقال بالمستحيل يعني تكلم عن شيء مستحيل أولا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله تكلم بشيء مستحيل العلم يكون يتعلق بالمستحيل ولا لا نعم ودريها هاتان الايتان لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتها هذا خبر يخبر الله انه لو كان في الارض والسماء والس... والأرض اره الا الله لفسدتها هذا خبر عن شيء اجل مستحيل طيب اذا الكلام يتعلق بالمستحيل يتعلق بالواجب نعم من باب اولى فالله تعالى يتكلم بالشيء الواجب ومن ما تكلم به من الامور الواجبه ان الله واحد لا شريك له يكون يتعلق بالمستحيل ولا لا نعم وتلها هاتان الايتان لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت هذا خبر يخبر الله أنه لو كان في الأرض وفي والس... السماء والأرض آلهة إلا الله لفسدتها هذا خبر عن شيء أجب مستحيل طيب إذن الكلام يتعلق بالمستحيل يتعلق بالواجب نعم من باب اولى فالله تعالى يتكلم بالشيء الواجب ما تكلم به من الأمور الواجبه أن الله واحد لا لا شريك له شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم طائماً بغسبة لا إله إلا هو العزيز الحكيم العلم أيضاً تعلق بالماضي والمستقبل والحاضر لأن الله بكل شيء عليم كل شيء فالله عالم به ثم قال ماله رحمه الله وسمعه وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر إذن السمع يتعلق بالمسموعات لا بكل شيء فلا يتعلق بالمرئيات ما يقال سمع الله فلانا أي نظر إليه إنما يتعلق السمع بماذا؟ بالمس... بالمسموعات والبصر في المبصرات الافعال من شان البصر ولا من شان السمع افعال الانسان من شان البصر لان الفعل يرى الفعل يرى ولا يسمع اللي يسمع مو بالفعل يعني حركه الفاعل مثلا الشيء الاقوال من متعلقات السمع ولا البصر ها السمع. إذن الأفعال من متعلقات البصر والأقوال من متعلقات السم ولهذا قال وسمعه سبحانه كالبصري بكل مسموع كالأقوال وكل مبصر إيش كالأفعال نعم وش بقل منصبات السبع ها واحد وهي الحياه الحياة لا تتعلق بشيء بائن عن الله عز وجل لان الحياه وصف لازم لذاته لا تتعدى غيره فلهذا لم يكن له المؤلف متعلقا فهذه سبع صفات ذكرها المؤلف ولكن اذا قال قائل لماذا لن يذكر غيره فالجواب انها هي الصفات التي اتفق عليها السلف واهل التاويل من الاشعريه هنحن فلهذا خصها المؤلف الذكر لانها محل اتفاق اما المساله فيثبتون لله تعالى اكثر من هذه الصفات اكثر من سبع صفات اكثر من سبعين صفه يثبتون لله يثبتون لله كل ما وصف به نفسه من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والحفظ والذضاء والغضب وغير ذلك مما وصف الله بنفسه لكن الاشاعره لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع فقط لماذا قالوا لأن هذه الصفات السبع دل عليها العقل فاثبتناها لدلاله العقل عليها واما ما سواها فان العقل لا يدل عليها فيجب ان تؤول يجب ان تؤول قيل لنا قيل لهم اشرحوا لنا كيف دل على العقل قالوا طيب الايجاد دل على القدره ايجاد الاشياء يدل على قدره الموجد وهو الله عز وجل والاشياء موجوده ولا لا ها؟ الاشياء موجوده فايجاد الاشياء دليل على القدره واحكام هذه الاشياء كانها خلقا وصنعا يدل على العلم لان الجاهل لا يحكم الشيء واضح تقي الاراده التخصيص يدل على الاراده كيف التخصيص يعني كون هذا ذكر وهذه انثى وهذا شمس وهذه شمس شم وهذا قمر وهذه ارض وهذا سماء يدل العيش على الاراده اراد الله ان يكون السماء سماء فكان ان تكون الأرض ارضا فكانت ان يكون الانسان انسانا فكان ان تكون البعير بعيرا فكان فالتقصير سدل على الاراده كم هذه الصفات ثلاث قالوا وهذه الصفات الثلاث لا تقوم الا بحي اي من لازم المتصفي بهذه الصفات الثلاث ان يكون حيا فنثبت الحياه فتكون الصفات الان اربع ثم يقولون اذا ثبت انه حي فاما ان يتصف بالسمع والبصر والكلام او بضد ذلك وضد ذلك ممتنع لأن ضد السمع الصمم وضد الكلام الخرس وضد البصر العمى وهذه الصفات صفات عيب لا يمكن ان يتصف بها الخالق عرفتم طيب هذا وجه دلالة هذا وجه دلالة العقل على هذه الصفات السبب طيب الرحمة قالوا ما في رحمة الرضا ما في رضا الحكمة ما في حكمة الوجه ما في وجه اللدان ما في ادان كيف؟ نعم، لأن هذه الصفات لا يدل عليها العقل، هذه الصفات لا يدل عليها العقل، وإذا لم يدل عليها العقل، فإنه لا يمكن أن نثبتها لله عز وجل. عرفتم الآن؟ طيب، كيف نجيبهم؟ نجيبهم بثلاثة أعجب. اولا ان الرجوع الى العقل في هذه الامور باطل باطل شرعا وعقلا الرجوع الى العقل في هذه الامور باطل شرعا وعقلا اما الشرع فقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بلا الحق وان تشركوا بالله مالا منزل به سلطانا وان على الله ما لا تعلمون وأما بطلانه عقلا فلأن هذه الأمور من الأشياء التي تتلقى بالخبر تتلقى بالخبر لأن الخالق عز وجل ليس كمثل الخلق فلا يجوز عليهم ما يجوز عليهم ولا يمتنوا عليهم ما يمتنوا عليهم ولا يجب له ما يجب لهم فهم خالف بالخلق وإذا كان مخالفا للخلق فهل يحكم الخلق عليه بعقولهم الجواب لا كيف تحكم لا شاهدت الله ولا شاهدت نظير الله فكيف تحكم عليه بالعقل فكان, فكان في الشرع والعقل ما يفضل الاعتماد على العقل في هذه الأمور ثم نقول ثانيا حب أن العقل لا يدل على سوى هذه الصباح السبع لا يدل على سوى هذه الصفات السبب فقد دل عليها الشر فقد دل عليها الشر وتعدد الدليل جائز عقلا وواقعا فإذا انتفى أحد الدليلين ثبت المدلول بإيش بالدليل الآخر لان انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول فقد يكون للمدلول دليل اخر غير الدليل الذي انتفى فاذا فرضنا جدلا ان العقل لا يدل على هذه الصفات فان الشرع دل عليها واذا دل عليها وجب اثباتها بدلاله الشرع لأن الشيء قد يكون له أكثر أكثر من دليل فإذا انتفى الدليل المعين قام الدليل الثاني ما قامه لأن, لأن بعض الأشياء تتعدد أدلتهم الوقت الثالث نقول إننا يمكننا أن نثبت بالعقل ما نفيتم أن العقل دال عليه يعني أننا نستدل بالعقل كما نستدل بالعقل ونقول ما نفيتمه قد دل عليه العقل قد دل عليه العقل مثال ذلك هذه النعم التي نشاهدها وهذه النقم التي تندفع عنا مع وجود أسبابها تدل على إيش على الرحمة ولا على الغلظة على الرحمة فنزول المطر من آثار الرحمة ولبات الأرض من آثار الرحمة والنوم والراحة من آثار الرحمة والعلم والرزق من آثار الرحمة كل ما بنا من نعمة فهي من آثار الرحمة وجلالة هذه الأشياء على الرحمة عقلا أوضح وأبيا من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن دلالة هذه الأشياء على الرحمة واضحة للعام والعالم، ودلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا إلا لا شخص عال يمكن أنتم الآن <تصفيق> لولا أنكم عرفتم ذلك من من كُل العلم، ما عرفتم كيف تستدلون بالتخصيص على الإرادة؟ واضح ونقول كتابه الطائعين كتابه الطائعين وتعلية منازلهم دليل على ايش على الرضا عنهم ولا على الكراهه لهم على الرضا عنهم لانه لو كرههم لعاقبهم وانتقامه سبحانه وتعالى من المجرمين وشدل عليه على الغضب فلما آسفون انتقمنا منهم فالمهم ان ما ذكروا ما ذكروا أن العقل لا يدل عليه فإنه يمكننا أن نثبته نحن بجلالة إيش لا حزية العقل وحينئذ نجيبهم بثلاثة عجوة الوجه الأول عيسان نعم أن تحكم العقل في هذه الأمور أمر باطل ولا نسلم أن العقل يحكم به في هذه الأمور، فالمرجع هذه إلى، هي إلى يعني السم، طيب، الثاني؟ نعم. نعم. لأن الشيء قد يكون أكثر من دليل. وإذا بالعقل يدل على هذا. نعم. وعلوم الزلاث الصالحية على, على, على الأرضات الثالثة نقول يمكن أن نثبت هذه الصبات التي نفيتم أن, إن العقد اللي عليها يمكن أن نثبتها بالعقل إثباتا أوضح من إثباتكم الإرادة بثلاث تخصيص قال إن نسول وجعل الكفار في النار هذا من علمه كما العلمه نعم أنه من علمه أن يجعل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وينزل المطر وينزل في الأغاضر. ما في شكل هو دال على العلم ودال على القدرة ودال على الغرفة يقول يقول دل على العلم. العلم ثم الباقي فالنحن لا أحد يغلق كل ما يغلق علي إذا اجتماع عليه العلم نقول لما ضحنا فمشكوك فيها فنرخلت فيه في العلم غير مشكوك فيها واضح هل الذي يعطيك النعم ويربيك بها واتعن عنك لكم هل هذا من رحمته ولا من من غضبه مشتاقنا الرجل الغافل إذا, إذا, اذا شكر ولدك اذا عمل له ولده عمل ثم اطاع يشد عليه على رضاه ذلك كله على غضبه والله ما اعتقد ان في اسره اذا اتجاء ولدك مثلا وقضى حاجتك تبطش به ضربا نعم ولا إذا عاندك و تهدي عقك ت ت إليه أولا. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ما نعم. شيء. نعم. نعم. الله. نعم. كل شيء. الله. نعم. نعم. نعم. كل شيء. نعم. نعم. ما شاء نعم. نعم. نعم. ما نعم. كل شيء. الله. يعني لو قال قال هل يقدر الله أن من مثله؟ ما في شيء احنا ما قلنا المستحيل ما هو بالجائز ما هو بالجائز يعني ما هو هذا اقرار بأن الله يقوم مثله هذا انكار بان الله يخلق مثله ما لا لا لا <تصفيق> هنا هذه هذه مشروع لأن حتى نقيم بإحنا الله ذكره في متاع فرس العارف وغيره وذكر أن الشيطان جاء العبد جاء العبد لما قال جنود الشيطان للشيطان ليش إن تفرح بموت العالم أكثر مما تفرح بموت العابد والعابد يتعبد الله دائما ليلا ونهارا لأن هذا أضر عالم العالم أضر عالم من من العالم وضرب له مثال قال تعال نروح نمشي جاء للعابد قال له يا أيها الرجل هل يستطيع الله أن يخلق مثله أوكي يستطيع الله هذا كل شيء قدير حتى ما استدل المسكين جه المركب قال طيب هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض كلها في قشر بيضة قال أقول الله ما يجوز ما يستطيع. ما يمكن هذا مستحيل وراحوا للعالم وقالوا وسألوا هذا السؤال كلام من الاول فهذا مستحيل ولا يمكن أما الثاني فإن الله قادر على أن يكبر هذا الغشر ويصغر السماوات الأرض تكون السماوات الأرض في, في قصة البيضة أما نعم أما, أما يجعل السماوات والارض في حالتها الحاضرة في قصة بيضة في حالة الحاضرة فهذا من المستحيل ما تعلقها بالقدرة اصلا نعم أجمعين. قال المؤلف لكنها في الحق توقيفية على أي شيء نعود تطمير في لكنها الأسنة وقول في الحق ما معنى والقول الحق يعني بعض العلماء يقول ليست توقيفيه بل هي قياسية والصحيح أنها توقيفية طيب ما مع التوقيفية شاك نعم من لثبات او نفع طيب يقول مؤلف لنا بلا ادله وفيه اذكر منها دليلا واحدا يا عند الله أنا... نعم. نعم. نعم هذا تعليل نحب ان يكون دليلا الرحمن صح تعليل لا تعليل التعليل الدليل انتهى منه يعني كانك تقول انها حسنه والانسان ما يعرف ما ما يكون اني صح عليك طيب هذا يمكن في الصفعة قد يكون. طيب. نعم. طيب. يقول مؤلف له الحياة والكلام والبصر إلى آخره كم سفة ذكر في هذا البيت سبب عدها لدي واحد لرد لماذا نص على هذه الصفات السبب الأمة, <تصفيق> الأمة كلها معتزل معروف أنه لا يقول لهذا اتفاق السلف والأشاعرة عليها طيب لماذا أثبتها الأشاعرة فهذا دون غيرها من الصفات نعم لماذا أثبت الأشاعرة هذه الصفات السبع دون غيرها من الصفات لا نبي كلام عام تعين عام لا يا اخي نعم نعم قالوا اثبتوا هذه هذا السبق لأن العقل يدل عليها دون غيره هذا زعم لأن العقل يدل عليها دون عليها دون غيره كيف دلالة العقل عليها سبيل؟ <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم وهذه الصورة لا تقوم إلا بحي نعم لا مرع لكل حين عندنا واحد حي ولا يشوف اعمى حي أصل والحي اما ان يكون بالسمع والبصر والكلام او بضد ذلك وضدها نقص فوجب ثبوت هذه له هي يتصف بالسمع والبصر والكلام واضح مو واضح طيب بماذا نجيبهم او بماذا نرد عليهم كم من وجه هذا التوجه نعم أصبر. أن الاستدلال بالعقل على هذه الأشياء مردود أن الاعتماد على العقل في إثبات ما يثبت لله وإن مردود طيب سمعتم وفهمتم كلامه ها؟ يقول اولا ان الاعتماد على العقل فيما يثبت الله او عنه باطل في ذلك الكتاب والسنه والعقل والثاني ان اننا لو فرضنا ان العقل لا يدل عليها فان السمع يدل عليها فتثبت بالسمع وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل عندكم على ما نفيتم لا يستلزم انتفاء المذلوب لجواز ان يثبت بغيره الثالث اننا نقول يمكن ان نثبت ما نفيتموه بالعقل و نستدل عليه بالعقل دلاله اوضح من دلالتكم انتم على ما اثرتم ها و هو ما نقول هذا ما نقول هكذا لأن القياس ثابت بالشريعة ودلات القياس عقلية لا ما يصلح طيب الوجه الأول أن الاعتماد على العقل في, هذه في هذا الباب فاطل دليله من القرآن والسنة والعقل نعم القرآن نعم إنما حرم طبي الفواعش ما ظهر أنه هو بطن إلى قوله طيب هذا واحد فدل ذلك على أن المرجع في هذا إلى السن الوجه الثاني من السنة ما؟ على أنه لا يمكن الاعتماد على العقل فيما يثبت وأنفا لله طيب يعني الدليل الثاني قصدك طيب ما هو دليل <تصفيق> <شنة في> كلامه <تصفيق> ها انا أردت شيئا لكن يقول ان أنا انا اريد ان اجيب بشيء اخر قلت يجب بما تعرف فقال ان, إن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول لكن لا بد ان نشرح معنى هذا نقول اذا قدرنا ان العقل لا يدل على ما نفيتم فان السمع قد دل عليه وانتفاء دلاله العقل عليه لا يلزم منه انتفاءه لجواز لان انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء النظرول لجواز ان يثبت ايش بدليل أخ فهب ان العقل ما دل عليه فقد دل عليه السمع فليكن ثابتا <تصفيق> ممكن ان نقول في السنة إن الله فرض, فرض فرائض فلا تضيعوه وحد حدودا فلا تعتدوه ومن فرائض الله أن لا نقول على الله ما لا نعلم نعم نعم أو أنزلته في كتابه يعني ما هو دليل واضح لكن لا بس يعني يمكن استنسبه طيب على كل حاله الان نعم على ما وصف به نفسه مما اثنى عليه هذا ايضا مما يدل على ذلك المهم انك لا بد في السنه ما يدل على منع القول على الله بلا علم نعم أي لا لا هذا لان المعنى يختلف يعني حديث البراء بن عازب القصد لا هذا السبب في يختلف المعنى ولما قال ورسولك الذي اصدق قال لا قل ونبيك الذي اصدق لان لا يختلف العرب كل حال السنه فيها اشارات يعني ليست كالقران بالصراحه لكن فيها اشارات في نعلم ربما تكون ادله اخرى السنه ما أدرك ما ادركناها بالنسبه للدليل الثاني يا جماعه انتم فاهمين جيداً جيدا انه اذا قدرنا ان العقل لا يدل عليها على ما نفو فان السمع قد دل عليه فاذا انتفع الدلاله العقل نعم لم يلزم منه انتفاء انتفاء لأنه قد يثبت بغير العقل طيب الوجه الثالث نعم الوجه الثالث نعم عيد لا, لا لا لا الوجه الثالث من الأدلة ما هو الوجه الثالث من بطلان دله العقل او الاخذاد العقل يا رب الرحمن دا داود زيد انه يمكننا ان نثبت بالعقل ما نفيه بالعقل واولى مما نفيتوه بالعقل طيب مثال ذلك عند على الرحمه وهم ينفون ذلك ينفون الرحمه مع أن العقل يد... نعم يدل عليها ولهذا الوسائل العامية ما تقول في المطر هل هو من رحمة الله أو من انتقام الله لقال من رحمة الله لا شك لكن لا تقول ما الدليل على إثبات اراده الله ما, ما يعلم يقول التخصيص ما يعلم يقول دعنا إن الله يريد الله ي... إن الله يريد هذا اللي يقول له. على كل حال صار صار اعتماد هؤلاء على العقل كناتجه من الصفات السبع اعتمادا باطلا اعتمادا باطلا للوجوه الثلاث التي ذكرت المؤلف ذكر متعلقات متعلقات هذه الصفات يعني ما تتعلق به هذه الصفات يلا مهند اولا الحياة هل لها متعلق او لا طيب نعم لانها صفة لازمة طيب بالممكن صح لانه مستحيل طيب ده كان تتعلق بكل شيء بالمستحيل والواجب والثالث الجائز ما هنالك كانت اشياء مستحيل وواجب وجائز يريد مثالا لتعلق الكلام بالمستحيل نعم سبيل نعم فإن وجود آلهة مع الله مستحيل ومع ذلك أخبر الله به طيب بالواجب بالواجب كيف يمكن نعم طيب واضح حاط واحد ها. ها. يعني كل ما أخبر الله بهان فهو واجب حياته واجبه كلامه واجب طيب ولهذا الاخ خالد يعني لوضوح هذا الشيء ما استطاع ان يعبر عنه لان الشيء الواضح ما احتاج الى توضيف. طيب تعلق كلام الله بالجائز ما تعطينا خبر هنا؟ طيب زين؟ تحدث الله عن المخلوقات كله تحدث عن شيء جائز ممكن يعني يمكن عدمه ويمكن وجوده العلم متعلق أيضا بكل شيء يعلم عز وجل الواجب والممكن والمستحيل السمع والبصر هل يتعلق بالمعدوم هل يتعلقاني بالمعدوم هل يتعلق السمع والبصر بالمعدوم والبصر لكن هل يتعلقاني بالمعدوم او لا والمغالف يقول قد تعلق بكل مسموع وكل مبصر اذن لا يتعلقان الا بالموجود الذي يسمع والذي والذي يبصر فصارت هذه الصفات الست اثنان منها تتعلقان بكل شيء وهما العلم والكلام واثنان تتعلقان بالممكن وجودا وعدما القذى والإرادة وثالثة. والثالث يتعلق بالموجود السمع والبصر نعم نعم طيب طيب هو على كل حال الثبات هؤلاء الثبات والأشاعر لهذه الصفات السرعة ليس كاثبات أهل السنة لها يختلف فمن ذلك مثلا الكلام الكلام عند أهل السنة ليس هو الكلام عند الأشاعر سبق أن الأشاعر قالوا في الكلام قولا لا يقوله من له عقل بل قالوا قولا حقيقته نفي الكلام لأنهم قالوا ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس والمسموع عبارة عن هذا الكلام خلقه الله ليعبر عما في نفسه وسبق بيانه قولهم ورد عليهم حتى أيضا السمع والبصر يختلف إثباتهم لها عن إثبات اهل السنة والجماعة فلهذا نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة مع مذهب الاشاعره متماثل في عد هذه الصفات السبع وثبوتها وان كان يختلف في كيفية إثباتها، قال المؤلف رحمه الله وانما مع جبريم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما ذكر مؤلف ما ذكر من صفات الله عز وجل وهي الصفات التي اتفق عليها اهل السنه والاشاعره على خلاف بينهم في في الايمان بهذه الصفات اي في كيفيه الايمان بها ذكر الكلام على القران الكريم فقال وإن ويجوز ان وانما جاء مع جبريل او انما جاء مع جبريل عطفا على قوله بانه واحد <تصفيق> يعني ومن الواجب ان انما جاء مع جبريل من محكمات كلامه والكسر لعله اظهر وانما جاء مع جبريل من عند من من عند الله كما قال الله تعالى وانه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلب وجبريل احد الملائكه الكرام العظام وهو موكل بالوحي ينزل به على ينزل به على الانبياء وربما وكل بغير ذلك كما في قوله تعالى في قصة مريم أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا لكن العمل الموكول إليه الأصل هو نزول الوحي على الأنبياء ولهذا يقال ثلاثة من الملائكة علمنا أنهم موكلون بما فيه الحياة جبريل وميكائيل وإسرافين فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب وميكائيل موكل بما فيه حياة النبات، في القطر وإسرافين موكل بما فيه باعث الأجساد بعد الموت وهو النفخ في الصور وأشرفها وعلىها ما فيه حياة القلوب وكان النبي عليه الصلاة والسلام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 لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين ووصفه بالقوة علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى إلى آخر الآن فاجتمع في حقه اي حق إبراهيم عجبري عليه السلام اجتمع في حقه القوة والأمانة فبامانته نعلم أنه لا زيادة ولا نقص في القرآن الذي أوحاه الله إليه ليلقيه على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وبالقوة نعلم أنه لا أحد تسلط على القرآن حين نزول جبريل جبريل به أو غلبه عليه أو توانى جبريل في تنزيله لأنه قول يستطيع الدفع ولا يقربه أحد فجبريا عليه الصلاة والسلام نزل جاء بالوحي من, الرسول من الله عز وجل ولهذا قال المؤلف من محكم القرآن والتنزيل محكم القرآن هذا باب إضافة الصفة إلى موصوفها أي من القرآن المحكم والقرآن محكم أي متقن متقن من كل وجه أخباره محكمة ليس فيها كذب أحكامه محكمة ليس فيها جو دلالاته أو مدللاته محكمة ليس فيها تناقض طيب واعلم أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه حكيم ووصفه كله بانه متشابه ووصفه بان بعضه متشابه وبعضه محكم فهذه ثلاث سبات وصفه بانه محكم في قوله في كتاب محكمت اياته وفي قوله تلك ايات كتاب الحكيم أكان للناس عجبا ووصفه بانه متشابه في قوله الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانا ووصفه بان بعضه محكم وبعضه متشابه في قوله هو الذي انزل عليك كتاب منه ايات محكمات وهناك كتاب وأخر متشابهات ولكل من هذه الاوصاف وجه اما وصف كونه بانه محكم فلان القران كله مثقل لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا وليس فيه شيء من الباطل لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه واما وصفه كله او بانه متشابه فلانه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجوده والمنافع العظيمه وإن كان يتفاوت في هذا الورش لكنه يشبه بعضه بعضا والتفاوت باعتبار المتكلم به ممنوع لماذا؟ لأن المتكلم به واحد وهو الله وأما باعتبار مذلول الكلام فإنه واقع يعني الاختلاف بينه واقع فاذا مسوره تلك الله الفاتحه واذا مؤايه ايه الكرسي وقل الله احد تعديل ثلث القران وليست قل الله احد بل وليست السوره اللي قبلها في منزلتها في الدلاله العظيمه فسوره تبت ليست في موضوعها ومذلولها كسورة كله الله أحد مثلا أليس كذلك طيب إذن هو متشابه من حيث الكمال والجوجة كله كامل كله على غير ما يكون من الجوجة وأما وصف بعضه بينه محكم وبعضه متشابه فارجح الأقوال فيها أن المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه لأنه يشتبه على بعض الناس دون بعض ولكن الذين اتاهم الله العلم يردون هذا المتشابه الخفي المعنى إلى المحكم الواضح فيكون القرآن كله واضحا بهذا الاعتبار وقوموا لكم المحكم التنزيل التنزيل بمعنى المنزل التنزيل بمعنى المنزل لأن التنزيل فعل المنزل وهنا منزل وتنزيل ومنزل ومنزل إليه ونقول وواسطة المنزل الله والتنزيل فعله والمنزل إليه محمد والواسطة جبريل